وَأَدَّتَتِيْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْضُوْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُبْتَاراً حَسَدًا مِنْ عِدَّة أَفْوَشِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَأَعْفُوا وَصْفَهُ حَتَّى يَأْكِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ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 119. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا 110. تلك أمانيهم 111. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 112. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله